لا إله إلا ه و إ ل ي ه ا ل م ص ي ر م ا ي ج ا د ل ف ي آيات ا ل ل ه إ ل ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ف ل ا يغررك ت ق ل ب ه م في الله ب ا د كذبت ب ق ل م قوم نوح و ا ل أ ح ز ا ب م ن بعدهم وهمت أمهم كل أم شركه الهدى ي أ خ ذ ش ر ك ا دعويه ح ي ر ربحيه ا ل ق ف ذات م ف ك ي ض م ا ن ع ق اجتماعي ب وكذلك ح ت ربك ل ل ى ا ذ ن أنهم كفروا أ ن ه م أ ص ح ا ب النار الذين ي ح م و ن ومن العرش حوله ي س ب ح و ن بحمد ر ب ه م و ي النابلسي و و للعلوم شيء رحمة ا ل ت ا س ب ي ل ك و ق ي م ع ذ ي ه بل جحيم ر ب ن ا و أ د خ ل ه م جنات ع د ن التي و ع د ت ه ومن, ومن ص ل ح من آ ب ا ه م و أ ز و ا ج ه م و ذ ر ي ا ت ه م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 ذ ل ك بانه اذا دعي الله وحده كفرطم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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو ك ي الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أ م ر ه على من يشاء يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك, اليوم؟ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله س ر ي ع ا ل ح س ا ب وأنذرهم ل س ي ا للعلوم الاسلاميه م من ل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 الكافرين إلا في ضلال وقال أقتل في شرعون ذروني موسى وليدعوا ربه اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عثت بربي وربكم من كثره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 ب ا ل ب ي ن ا ت من ر ب ك م و إ م ح ك د ر ا ذ ب ا ف ع ل ي ه ك ذ ب ي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 قال فرعون ما اوليكم إ ل ا ما أ ر ى وما أهديكم م و اهديكم أ إ ل ا سبيل الرشاد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 ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم, ما لكم من ا لكم م الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هادر ولقد جاءكم يوسف ش ب ك ه الهدى شركه د ع ف ي شك مما جاءكم ب ه ح ت ى إ ذات هلك ل ق م لن يبعث ا ل ل ه م ن ب ع د ي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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون ياها ما نبنني س ر ح ا لعلي أ ب ل غ اسباب ل أ أ س ب السماوات ب ا ف أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في ثبات وقال الذي آ م ن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد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 واننا ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله لصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما نكروحا قد ال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحاكي موسوعه النابلسي ل ل ع ا ل و ن ا ل ا س ل ا م ي ر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 قالوا اولم ت ف ت أ ت ي ك م رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا ف د ع و ا وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال إ ن ا لننصر رسلنا والذين آ م ن و ا في الحياه الدنيا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظاهرين مع بيرتهم ولهم النعمه ولهم, ولهم سوء العذاب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ولقد آ ت ي ن ا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك واسبح بحمد ربك بالعشي, بالعشي والادكار ان الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم ان في صدورهم الا كدر ما هم مبالغين فاستعذ بالله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 إن الساعة, آتية لا ريب فيها. ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي ف ي د خ ل و ن جهنم د ا خ ل ي ن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إ ن الله له فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذ ل ك م الله و ر ب ك م خ ا ل ن ا ب ل ش ي ء ل ا إ ل ه إ ل ا ه و م ا ن ا ت خ ف م و ه كذلك يؤتكم الذين كانوا ب آ ي ا ت الله يجحدون الله الذي جعل لكم ا ل أ ر ض ق ر ا ر ا ً و ا ل س م ا ء بناء وصوركم, وصوركم ف أ ح س ن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن هو ا ل ح ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و فدعوه م خ ل له ص ي ن ا ل ا د ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن قل ه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 ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا فضلوا عنا بلغناكم ل ندعوا من قدر شيئا كذلك يظن الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في ا ل أ ر ض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أ د و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إ ن وعد الله حقه فاما نرينك بعض الذي نعدهم و او نتوخينك فالينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي ب آ ي ه الا باذن الله ف إ ذ ا جاء امر الله ق ض ي بينهم وخسرهم ذلك الكافرون